سن الله إليكم وبارك فيكم ونفع الله بكم ووفقكم للحق هذا سائل يقول ما حكم الوضوء بماء زمزم والاغتسال به لا مانع من ذلك لا مانع من الوضوء فهو ماء طهور يمكن أن يتوضا به الإنسان نعم. هذا السائل يقول هل على الحاج جمعه يوم النحر ليس على الحاج جمعه ليس على الحاج جمعه وليس عليه ايضا صلاه عيد لانه في حكم المسافر نعم احسنا الله اليكم هذا يسال عن فرقه التجانيه هل هذه هل هذه الفرقه ويقومون به من اعمال هل هي قائمة على صحة من دليل من الكتاب والسنة أم ماذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث الصحيح أنه قال في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال صلوات الله وسلامه عليه أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا إنه من يعش منكم فسير اختلاف كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور وهذا الذي أخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه رأيناه ورآه الناس قال إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فتجد اختلافات كثيرة وكل يدعي أنه صاحب الحق وأنه صاحب الهدى والصواب والحق إنما هو ما جاء عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه وهذه الفرق التي نشأت ووجدت قامت على أنواع من الضلالات والبدع المحدثات في باب العبادة وفي باب الذكر وفي أيضا ما يتعلق بالاعتقاد قامت على أنواع من الضلالات وقد كتب عدد من أهل العلم وطلاب العلم كتبا حول, مثل حول هذه الطرق وخاصة التجانية وأحد العلماء الأفاضل رحمه الله وتقي الدين الهلالي من المغرب كان لمدة سنوات تيجانيا كان لمدة سنوات تيجانيا على طريقة التيجانيه وهداه الله عز وجل إلى السنة فكتب كتابا نافعا ينصح من كان مبتلى بهذه الطرق ان يقرأه لأن رجل عاش سنوات طويلة على هذه الطريقة ثم هداه الله فكتب كتابا سماه الهدية هدية الإشف الهدية الهادية لاصحاب الطريقة التجانية الهدية الهادية كتب كتابه بين فيها بالأدلة وبالحجج الواضحة والبراهين البيّنة ما يتعلق بهذه الطريقة والواجب على الإنسان أن تكون طريقته طريقة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وكل طريق يسلكه الإنسان يطلب منه نيل الجنة من غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم فهو طريق مسدود لا يوصل إلى الجنة وإنما الذي يوصل إلى الجنة طريق النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه نعم الله إليكم هذا يسأل هل من السنة أن يشرب ماء زمزم واقف جافي في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم واقفا وقد يكون هذا الشرب لهذا الماء عن حاجه وقد يكون فعله عليه الصلاة والسلام تسننا والأصل في شرب الماء أن يكون عن جلوس لكن في شربه صلى الله عليه وسلم لماء زمزم جاء في الحديث أنه شربه عليه الصلاة والسلام قائما نعم ما يجب على الحاج إذا انتقض وضوءه في أثناء الطواف انتقاض الوضوء في أثناء الطواف يوجب على الطائف أن يتوقف عن طوافه لأن من شرط الطواف الطهارة من شرط الطواف الطهارة فهو مثل الصلاة لا بد أن يكون طاهرا وكما أن المصلي إذا انتقض وضوءه في صلاته وجب عليه أن يقطع صلاته وأن يتطهر لكن هل يعيد الطواف من أوله يعني انتقض, طواف انتقض وضوءه في الشوط الثالث مثلا أو الرابع هل يعيد طوافه من أوله مثل ما لو انتقض وضوء المصلي وهو في الركعة الثالثة يلزم أن يعيد صلاته من أولها لا يتوضا ويأتي ويكمل من الموضع الذي انتقض, منه صل... انتقض من وضوءه في صلاته فمن أهل العلم من يرى أن الطواف مثل الصلاة وأنه إذا انتقض الوضوء في أثناء الطواف يتوضا ويبدأ الطواف من أوله كالصلاه ومنهم من يرى أنه إذا انتقض وضوءه يتوضا ويكمل من الشوط الذي انتقض وضوءه فيه والذي اختاره الشيخ العلامه عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه إذا انتقض وضوءه يتوضأ ويعيد الطواف من أوله وأن الطواف مثل الصلاة والله أعلم حسن الله عليكم هذا يقول هل ترفع اليدين وترفع اليدان، ترفع في الطواف، وهل يدعى في الشوط السابع عند المروه في الطواف لا ترفع اليدين، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في طوافه، وإنما يطوف الإنسان ويدعو ويذكر الله وي ويتلو كتابه سبحانه وتعالى ولا يرفع يديه. لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الطواف. وقول السائل هل يدعى على المروى؟ الجواب نعم حتى أيضا في الصوت الأخير حتى في الصوت الأخير من السعي الذي به ينتهي ينتهي السعي يقف مستقبلا القبلة ويأتي بتلك التهليلات وأيضا يدعو الله سبحانه وتعالى ثم ينصرف هذا يسأل عن الآية إن الصفا والمروه من شعائر الله هل تقرأ عند صعود المروه أيضا تقرأ هذه الآية فقط عند صعود الصفة في أول السعي تقرأ هذه الآية عند صعود الصفة في أول السعي فإذا وصل الصفا يقرأ هذه الآية هو يصعد إن الصفا والمروة من شعار الله إلى آخر الآية ثم يقول نبدأ بما بدأ الله به ثم يبدأ سعيه نعم أحسن الله إليكم هذا يقول عندما, عندما يدعو الامام في خطبة الجمعة هل له أن يرفع يديه؟ عندما يدعو الامام في خطبة الجمعة لا ترفع الأيدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة كان يدعو ولا يرفع يديه وأنكر الصحابة على من يرفع يديه وقت وقت الدعاء في خطبة الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ولم يرفع إلا إذا دعا دعاء الاستسقاء فإنها ترفع الأيدي في خطبة الجمعة من الإمام والمامومين فإذا دعا للاستسقاء فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما استسقى وهو يخطب بالناس يوم الجمعة رفع يديه صلوات الله وسلامه عليه حتى رؤية بياض أبيطي من شدة رفعه عليه الصلاة والسلام ليديه ورفع الأيدي في الدعاء أو عدمه له ثلاثة أحوال بينها أهل العلم الحالة الأولى ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه فهذا يقال السنة أن ترفع الأيدي مثل وقوف في عرفة دعا ورفع يديه واستمر رافعا إلى الغروب فهنا يقال السنة أن ترفع يديك لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ولم يرفع القسم الثاني ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام دعا ولم يرفع يديه ولم ينقل أنه رفع يديه فهذا يقال السنة عدم رفع الأيدي ومثال ذلك الدعاء وقت خطبة الجمعة والقسم الثالث الأدعية المطلقة, الادعيه المطلقة فهذه الأمر فيها واسع إن شاء العبد رفع يديه وإن شاء لم يرفع وإذا رفع يديه فإن الرفع من أسباب الإجابة كما جاء في حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا نعم الله إليكم هذا يسأل عن التسبيح بالسبحة بنية العد للبركة التسبيح بالسبحة بنية العد للبركة أهواً من التسبيح بقصد البركة والسبحة أصبح بعض الناس وخاصة من هم مبتلين ببعض الطرق يعتقدون في السبحة عقائد يعتقدون في السبحة عقائد شتى وأصبحت أيضا شعارا لأنواع من الباطل والنبي عليه الصلاة والسلام في زمنه كانت الخيوط موجودة والخرز أيضاً موجود في زمنه عليه الصلاة والسلام ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم نظم خرزا في خيط وعد به تسبيحاته ولم ينقل أنه وجه إلى ذلك وهو عليه الصلاة والسلام الناصح لأمته ولم ينقل أن الصحابة كانوا يمسكون السبحة بأيديهم فضلا عن ما يفعل بعض الناس يقتني لنفسه سبحة طويلة ومن ثقلها يعلقها على عنقه من ثقلها يعلقها قلادة على عنقه لا يستطيع حملها بيده وإذا أراد أن يسبح نزعها من عنقه ووضعها أمامه وبدأ يعد التسبيحات بخرزها الكبار هذا كل لا أصل له والتسبيح والتكبير والذكر عموما هذه عبادة بينك وبين الله عبادة بينك وبين الله وكلما أخفيتها كان أبلغ كلما هذه بالعبادة كان أبلغ والذي يسبح ويعد التسبيح بيده ما يشعر به من حوله ويمضي في تسبيحه بينه وبين الله لكن السبح شيء يراه الناس واحيانا بعض الناس اعتاد أن يحرك خرزات ل لألفه لذلك ولا يكون يسبح فيحمد بما لم يفعل يظن أنه يسبح ومن يراه يقول هذا فلان ما يترك التسبيح وهو في الحقيقة ما يسبح وإنما يحرك سبحه بيده يحرك سبحة بيده فيحمد أو يمدح بما لم يفعل بما لم يفعل فمثل هذه الأمور هذه لا أصل لها وبعضهم يستخدم ويحملها بعض معه إلى المساجد سبحة بألف خرزة سبحة بألف خرزة طويلة جدا بخرزات يبلغ عددها ألف ولا أعلم ذكرا مشروعا يطلب من المسلم أن يعده ألف مرة لا أعلم ذكرا مشروعا يشرع للمسلم أن يعده ألف مرة في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام لا أعلم مطلقا ذكر مشروع يشرع المسلم أن يعده ألف مرة لا أعلم ذلك نعم هناك ذكر مطلق عد ما شئت بالالاف لكن لا لا تقيت ألف أو ألفين وتوقت لها وقتا مثل أن يقول أنا اسبح بعد العصر ألف مرة أو أكبر ألف مرة أو نحو ذلك هذا لا أصل له لأن التخصيص تشريع ومن خصص فقد شرع فاستخدام مثل هذه الصبح ومثل هذه الأعمال كله لا أصل له في شرع النبي عليه الصلاة والسلام وكل خير في اتباع من سلف والاقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يرونه صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه يعقد التسبيح بيمينه وأيضا وجه إلى ذلك قال اعقدنا الأنامل فإنهن مستنطقات اعقدنا الأنامل فإنهن مستنطقات ولم يرشد عليه الصلاة والسلام إلى استخدام الخرز أو, أو, أو نحو ذلك وهو أنصح الناس للناس صلوات الله والسلام عليه وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه أحسن الله إليكم هذا يسأل أن كثيرا من الناس قد حملوه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا يفعل؟ جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام فأينما كان المسلم في أي مكان في الدنيا في أي ساعة من ليل أو نهار يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله والملائكة تبلغ تبلغ الملائكة بكل أمانة وكل وفاء وكل دقة لكن من يحملون السلام ما يستطيعون تحمل ذلك ما يستطيعون تحمل تحمل ذلك وتحميلهم لذلك تحميلهم لنقل السلام لا نعلم له أصلا في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى كل لا يحتاج الإنسان إلى أن يوصي أحدا فلله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام والذي أنصح به هذا السائل وغيره ممن حملوا السلام إذا رجعوا إلى بلادهم أن يعلموا إخوانهم هذا الحديث وأن يصوم بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن ينتظروا زائرا يذهب إلى المدينة فيحملونه صلاة وسلاما على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وليكن مسك ختام هذا المجلس الصلاة والسلام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 وهو في غير لباس الإحرام من غير ضرورة إذا كان ذهابه ليس لحج ولا لعمره وإنما ذهب لعمل في مكة يقضيه ويرجع في هذه الحالة لا يلزمه أن يحرم وإنما الإحرام يلزم من كان قاصدا مكة بحج أو عمره من كان قاصدا مكة بحج أو عمره والنبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت المكانيه وهي خمسه وقد مرت معنا قال هن لهن ولمن أتى عليهن من ولمن أتى عليهن ممن أراد مكة بحج أو عمره من اراد مكه بحج او عمره فالاحرام من الميقات واجب من واجبات العمره وواجب من واجبات الحج ولا يجوز لمن أراد مكة بحج أو عمره ان يتجاوز الميقات دون إحرام فإن فعل ذلك يكون ترك واجبا ويكون عليه دم لتركه لواجب حسن الله إليكم هذا يسأل أيضا عن أفضل الأنساك الأنساك المشروعة ثلاثة ويالتمتع والقران والإفراد وكلها مشروعة وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع لقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه لو استقدمت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة والتمتع ان تأتي بعمرة تامة بأركانها واجباتها ثم تتحلل منها وتبقى حلالا إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة فتحرم بالحج وتأتي بأعمال الحج كاملة هذا يقال له تمتع وهو أفضل الأنساك نعم وسائل يقول هل يجوز التلفظ بالنية؟ التلفظ بالنية في الحج بالصيغة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أمر مشروع وقد مر معنا. فإذا كنت متمتعا تقول لبيك اللهم عمرة ترفع صوتك بذلك تقول لبيك اللهم عمرة. وإذا كنت قارنا تقول لبيك اللهم حجا وعمرة. وإذا كنت مفردا تقول لبيك اللهم حجا فرفع الصوت بالإهلال مشروع ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابته الكرام أما إذا كان مراد السائل رفع الصوت بالنية ما يفعل بعض الحجاج من قراءة متن طويل يسمونه النية هذا لا أصل له نويت أن اعتمر لله عمرة الإسلام كلام طويل يذكرونه هذا لا اصل له له إن كان يريد العمرة يقول لبيك اللهم عمرة وإن كان يريد الحج يقول لبيك اللهم حجا وإن كان يريد الجمع بينهما يقول لبيك اللهم حجا وعمرة نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل أنهم جماعة جاءوا من البنغرادش ودخلوا مكة واعتمروا والآن هم في المدينة ويريدون الذاب إلى مكة فهل يحرمون بأن يقولوا لبيك اللهم عمره أم يقولون حجا لا بد عليهم من الإحرام من الميقات ذو الحليفة لا بد من الإحرام من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة لا بد من ذلك وهم مخيرون بين أن يأتوا بعمرة جديدة وهذا أفضل لهم ليكسبوا عمره وليتحللوا أو يحرموا بالحج ويبقوا على إحرامهم إلى اتمام أعمال حجهم وهم في هذه الحالة وفي الحالة الأولى متمتعين ولهذا الأولى بهم أن يحرموا بعمرة جديدة وليس لهم ان يذهبوا إلى مكة هكذا بدون إحرام لأن حصل منهم مرور بالميقات قاصدين مكة بحج أو عمره ويلزم كل من أراد مكة بحج أو عمره وقد مر بشيء من المواقيت المكانية أن يحرم منها ولا يجوز له أن يتجاوزها بدون إحرام ونكتفي بهذا والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد واله وصحبه أجمعين